صاحب النهمي لفقداهي أن القلب والعين صبت له من الدم عغالية راحل صاحب النهمي لفقداهي أن القلب والعين صبت له من الدم تمنى الشهادة في سبيل العقيدة والرجال التي تصدق تلاقي أمانها تمنى الشهادة في سبيل العقيدة والرجال التي تصدق تلاقي أمانها أتت المنية لا كلاب الرفض نارا فهبت اختب في مخابيها اتت هلمانية بعد ما صلاك كلاب الرفض نارا فهبت اختب في مخابيها ويا من سفق دمت رجال الموت تأخذ بثارة أشد تفني أعادية ويا من سفك دم ترقب رجال الموت تأخذ بثارة فيا في بندوقي كبر على الرافض الملعون وزقيه كاس الموت من كف ساقيا فيا بندوقي كبر على الرافض الملعون وزقيه كاس الموت من فهذي كتاف اليوم جثت conclusions الله من صرخت تكبير ترجف رواسية فهذه كتاف اليوم جثت重 نهاية الله من صرخت التكبير ترجف رواسية فهذي كتاف التكبير ترجف روازها